بسم الله الرحمن الرحيم موقع رضيبة الشيخ مصدفى العدوين يقدم يقدم يا أيها الأذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاستعوا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 يرفع أقواما ويخفض آخرين فعال لما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونثيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاء فجزاء الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واني بارك الله فيكم لا أخف عليكم أن الاعتقاد الصحيح ينبثق عنه عمل صحيح وأن الاعتقاد الفاسد ينبثق منه عمل فاسد فلذلك لزم التذكير بصحيح المعتقد فتعلمون أن اليهود لما اعتقدوا أنهم يؤجروا في قتل العرب باذروا بقتلهم وسفك دمائهم واستباحة نسائهم وسلب أموالهم قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة لماذا هذا؟ قال تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبي أي ليس علينا إذم إذا قتلنا العرب أو سبينا نساءهم أو أكلنا أموالهم فليس علينا إثم من وراء ذلك فجرهم ذلك على خيانة الأمانة وعلى التلذذ والاستمتاع بقتل العرب وكذلك أعتقادهم الفاسد إذ قالوا لم تمسنا النار إلا أياما معدودات أي قالوا إننا سنعذب أياما لعبادتنا العج استقمنا أم لم نستقم حملهم هذا المعتقد الفاسد على قتل الأنبياء بغير حق وقتل الآميرين بالقصط من الناس وكذلك أهل التطفيف الذين يبخسون الناس حقوقهم في المكاييل والموازين قال تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعزون اليوم عظيم؟ فلو أيقنوا بالبعث ما طففوا كيلا ولا ميزانا ومن هذا الباب كذلك في أبواب الخير لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم بدر قوموا إلى جنة عرضوا السماوات والأرض فقال عمير بن الحمام جنة عرضوا السماوات والأرض يا رسول الله قال نعم فألقى تمرات كانت في يده وقال إنها لحياة طويلة إذا أنا حييت حتى آكل هذه التمرات فألقى التمرات وتقدم فقاتل حتى قتل فالذي يزج بنفسه في ساحات الوغى اعتقاده والذي يسفعه لذلك فإذا كان اعتقاده صحيحا أقبل ولم يدبر وهكذا سائر الأبواب إذا اعتقدت أنك إذا تصدقت وقوي يقينك أن الله سيخلف عليك بادرت بالصدقة لأنك تعلم وتوقن بقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين أما إذا ضعف يشقينك في هذا الباب بخلت وانكمشت يدك وهكذا إن قوي يقينك بأنك تثاب على صلاة الليل وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير فيقول هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأغطئه إذا قوي يقينك بذلك حرصت على أن تقوم في الثلث الأخير من الليل تسأل ربك حتى تجاب تستغفر ربك حتى يغفر لك تسأله حتى يجيبك فكذا كلما صح المعتقد صح العمل وكلما فسد المعتقد فسد العمل فلزاما أن نحرص على سلامة المعتقدات وأن معلم الناس أمر معتقدهم فكما أسلفت الذي يحرك الناس الآن وقبل الآن وبعد الآن إلى ساحات القتال معتقد يعتقدون أو ينتونها ينتوونها فلازم تصحيح المعتقدات فأذكر بركن عظيم من أركاه إيماننا له نعكاساته وله أثره في تصرفاتنا في أقوالنا في أعمالنا ألا وهو ركن الركن الثاني من أركان الإيمان الذي هو الإيمان بالملئكة فالركن الأول من أركان الإيمان الإيمان بالله وركن الثاني قبل الإيمان بالرسل وقبل الإيمان بالكتب هو الإيمان بالملئكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره بل وقال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فلزاما أن يوضح هذا الأصل الأصيل الركن الركين من أركان إيماننا ألا وهو الإيمان بالملائكة ومن ثم توابع ذلك فقل مذكرا بما ذكر الله به في كتابه وذكر الرسول به في سنته إن الملائكة عباد من عباد الله فلله عباد غيرنا فلسنا وحدنا الذين نحيا في هذه الدنيا وفي هذا الكون بل هناك مخلوقات غيرنا منهم مخلوقات نراها بأعيننا ومنهم مخلوقات لا نراها فهناك جن منهم المؤمنون ومنهم دون ذلك كانوا الطرائق قدد وهناك ملائكة وهناك وحوش كاسرة في الغابات وكذلك هناك حيتان سابحة في قاع البحار والمحيطات ودواب وآوام مخلوقات لا يعلمها إلا الله وما نحن إلا جزء من خلق الله سبحانه من الله علينا بالتكريم فلزاما أن نؤدي شكر هذا التكريم إذ الله قال وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمٍ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا عباد صالحون ملائكة مقربون يسبحون الليل والنهار لا أفترون عملهم التسبيح عملهم ليلا ونهارا التسبيح فضلا عن وظائف ووكلت إليهم فهم وظفون ولهم وظائف فمنهم حاملة العرش ومنهم جبريل الأمين السفير بين الله عز وجل وبين رسوله الكرام وله أتباع سفرة كرام برر جبريل الذي ينزل بالوحي الذي تحيا به القلوب جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام الذي نزل بالوحي تحيا به قلوب العباد ألا وهو القرآن الكريم هو الذي كان ينزل بالوحي على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وقد قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وكما قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين فهو كبير الملائكة وهو عظيم الملائكة مطاعا ثم أمين أي تطيعه الملائكة في السماوات أمين على الوحي لا كما قالت الشيعة البعداء البغضاء وطوائف منهم وعلى الأدق من أهل الكفر منهم إذ قالوا خان الأمين خان الأمين ويدعي هؤلاء الأشرار أن جبريل خان ونزل بالرسالة على النبي محمد وكان الأولى بها عندهم وبزعمهم علي بن أبي طالب فيلطمون الخد ويشقون الجيب تباكيا وتحصرا على ما اختلقه لهم الشيطان وصدقوه من قولهم خان الأمين خان الأمين جبريل سيد الملائكة عادته اليهود عادته اليهود قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين فلذا شابعت الشيعة الأشرار اليهود الفجار في معاداتهم لجبريل عليه الصلاة والسلام سيد الملائكة جبريل قال تعالى مطاع أي يطيعوه أهل الملأ الأعلى مطاعن زم أي مطاعن هناك في الملأ الأعلى أمين على الوحي وما جبريل كما أسلفت سافرة كرام برر وميكايل كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يا ببكر وعلي يوم بدر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكايل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام جميعا هناك مع هؤلاء حملة العرش حملة العرش الذين يستغفرون لنا ويسألون الله أن يستر علينا وأن يغفر لنا وأن يصدع لنا ذرياتنا قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا أن يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات هكذا تدعو الملائكة لنا من أفضل الملائكة حملة العرش يدعون الله لنا يقولون وقيم السيئات يعلون يصرف عن عبادك المؤمنين السيئات فإذا جئت تعمل سيئه حملت العرض يقولون وقيم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم ملائكه اخرون موظفون بوظائف اخروا في وظائف اخر فهنالك ملك الموت الذي وكل بنا وهنالك اثباح لملك الموت قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فملك موكل بقبض أرواحنا ملك موكل بقبض أرواحنا وله أتباع يتبعونه ويأتمرون بأمره في هذا الباب كما قال تعالى حتى إذا جاء الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون توفته رسلنا وهم لا يفرطون فملك موت موكل بك إذا جاء أجلك لم يتربد في قبض روحك في الحال يأخذ روحك لا يتقدم ثانية ولا يتأخر ثانية بل هو موكل بنا كما قال ربنا قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ملائكة آخرون ينزعون أرواح الكفار عند الموت لقفض أرواح ويتلقون الكافر بالضرب يتلقون الكافر بالضرب كما قال تعالى والنازعات غرقا والنازعات ملائكة تنزع أرواح القفار وتستغرق في النزع نزعا شديدا مؤلمة تضرب الكافر على وجهه وتضرب على ظهره قال تعالى في كتابه الكريم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باصط أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وكما قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأذبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد وهناك ملائكة آخرون ينزلون على المؤمن عند موته يطمئنونه فالمؤمن ينظر إلى من خلف ينظر إلى أولاده وبناته وأمه وأبيه وأخوانه وأخواته وأمواله لا يدري الله صالراً بهم فتنزل الملائكة عليه لا تقاف مما أنت عليه مقبل من وعشة في القبر من زلة قدم عند الصراط من ميزان قد يخف من دنو الشمس من رؤوس الخلائق من نيران لا تقاف ولا تحسن على ما قد فات فالله يتولاهم فملائكة تنشط روح المؤمنين عند خروجها من الجسد فتخرج روق المؤمن بهدوء تخرج كأنها قطرة ماء تسيل من في السقاء هكذا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه تخرج راضية مرضية تخرج طيبة مطيبة مبشرة برحمة من الله سبحانه ورضوان فملائكة مردوان بنذى الأرواح وبتنشيط الأرواح موكلة بالآجال ملائكة اخرون عن اليمين وعن الشمال قعيد فإذا علمت أنه سم ملك يكتب كل ما يخرج من فيك يكتب كل ما يخرج منك ملك عن اليمين يكتب الحسنات وأنت غافل أحيانا ويأتب السيئات وأن تلاهي كما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد فإذا علمت وكنت مؤمنا حقا أن ملائكة تكتب كل ما يخرج منك إما خيرا يكتب وإما شرا يكتب لأن الله قال ما يلفظ من قول أي قول كان يسجل في صحيفتك حتى التأوهات كما سلف البيان عنه مرارا قولك آه عند مرضك يكتب وقد ذكر الإمام أحمد بمثي هذا عند مرضه كان يئن ويتألم فقال له قائل إن الإمام طاووس ابن كيسان اليمامي وهو من أئمة التابعين يقول يا إمام إن الأنين يكتب لأن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فسكت أحمد عن الأنين وما أن أحمد حتى مات فإذا علمت أن كل الكلمات تكتب حافظت على الكلمات التي تخرج منك ولم تلوذ صحيفة عملك باغتياب للمؤمنين واغتياب للمؤمنات ولم تلوذ صحيفة عملك بلغو ولا بقيل ولا بقال بل بيطها بلا إله إلا الله نورتها بحمد الله وتسبيحه وتكبيره وتهليله وتمجيده نورت صحيفتك بما يسعدك يوم لقاء الله بالاستغفار بالصلاة على رسول الله بكلمات طيبة تصلع بها بين الناس إخواني ربكم يقول إنا كنا نستنسخ يعني نكتب إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ويقول ربكم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ويقول بلى ورسلنا لديهم يكتبون ويقول والله يكتب ما يبيتون فكل أقوالك تكتب كل ألفاظك تكتب ملائكة تسجل كل خطواتك تكتب إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم أي ونكتب آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي في كتاب مظهر ناطق يوضح بالحق مبين مظهر موقع يوضح أمرك وما كان منك يوم أن تلقى ربك كما قال تعالى ونخرز له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيما فإذا كنت موقنا بأن ملائكة تكتب أقوالك ما تلفظت في لقظة خارجة ولكن قلة الإيمان وضاب اليقين والغفلة تنسيك هذا الذي ذكر تنسيك أن ملائكة تشهدك وأن ملائكة ترقبك ملائكة اخرون موكلون بالأرزاق يسوقونها إليك بإذن الله ويدبرون لك أمرك بإذن الله تعالى قال تعالى فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا ملائكة تدعو يوميا كل يوم تطلع في الشمس بجنبتيها ملكان ملك يقول اللهم أعطي منفقا خلفا ملك من الملائكة كل يوم في صباع كل يوم يقول اللهم أعطي منفقا خلفا يعني يقول يا رب اخلف على المحسن المتصدق الذي ينفق يا رب في طاعتك وفي مرضادك ويغذق على عبادك الطيبين يغذق على خلقك يا رب اخلف عليه بالحلال وارزقه ووشي عليه اللهم اعطي منفقا خلفا والملك الآخر يدعو بالتلف والخسارة اللهم اعطي ممسكا تلفا يا رب اتلف اموال البخلاء يا رب لا يربح البخلاء ولا يكسبون مالا اللهم اعطي ممسكا خلف فإذا أعطنت بذلك والملائكة هباذ المكرمون ودعاؤهم أعظى وأولى بالقبول من غيرهم أنفقت وما ترددت وذكرت أيضا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فيما يروي عن رب وتعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك تتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى إذا علمت أن ملائكة تحيط بك من الأمام والقلب تحفظك بإذن ربها ما جبنت عن نقولات الحق ولا عن في إعلاء كلمة الله فالله يقول له معقبات من بين يديه ومن خلف يحفظونه من أمر الله قال فريق من المفسرين بل جمهورون له معقبات لابن آدم معقبات ملائكة من الأمام من الخلف من كل اتجاه يحفظونك بأمر من الله لهم بحفظك فإذا رمأك أحد بحجر ولم يرد الله أن تصاب تتدخل الملائكة تحفظك من هذا الحجر فتسلم بإذن الله إن كنت في طريق تركب سيارتك وجاءت سيارة تصدمك ولم يرد الله لك أن تصدم تتدخل الملائكة تحفظك وتسلمك من أي أمر لم يرد الله لك أن تصاب به أما إذا قدر الله عليك قدرا وقضى عليك قضاء تنحت الملائكة حتى ينفذ فيك أمر ربك سبحانه وتعالى فالحاصل أن من الملائكة ملائكة حفظة ملائكة حفظة تحفظك بإذن الله وإن كان من الولماء من أورد وجن آخر من وجوه التفسير لقوله تعالى له معقبات فقال في تفسيرها للرئيس أو للملك أو للأمير أو للغني حرس يكلفهم بحراسته فإذا جاء أمر الله تخلى الحرس ونفذ أمر الله في الملك أو في الرئيس ولم ينفعوا الحرس الذين جعلهم من الأمام أو من الخلف أو عن اليمين أو عن الشمال كما ترون من ومن ملوك ومن جذابرة أطيح بهم وأطيح بأوروشهم وكانوا قد أعدوا عزة وجندوا جندا وكلفوا خراسا من كل اتجاه يحرصونهم ولكن لا مرد لما قضأ الله لا رد لما قضأ الله ولا مانع لما أراد الله فالحاصل أنه ثم ملائكة تحفظك وتحيط بك فاستحي يا أخي منه استحي من ملائكة الله الكرام لا تتعرى لا تتكشف لا تتلفظ بنظر لا يغضي ربك لا تلقي بنظرة خائنة إلى محرم من المحرمات فملك يرقبك وإن خنت ببصلك ملك يتبعك ملك يراقبك يسجل عليك ويسطر عليك إخواني ملائكة موظفون بوظيفة ألوية نقل صلاة المصلين على رسول الله إلى رسول الله فإن صليت على النبي محمد فهناك ملائكة تنقل صلاتك وسلامك إلى رسولك فلان ابن فلان يصلي عليك ويسلم يا رسول الله يرد عليك النبي مصليا مسلما إذا صليت عليك بلغته ملائكة أن فلان ابن فلان يصلي عليه ويسلم يا رسول الله تارد النبي عليك مصليا مسلما ملائكة تمشي في الطرقات تسيح في الأرض تمشي ما مهمتها مهمتها البحث عن الذاكرين البحث عن الزاكرين والزاكرات قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سيارة فضلا أي زائدون عن الملائكة الآخرين سيارة فضلا يلتمسون مجالس الزكر يلتمسون مجالس الزكر إذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا أي نادى بعضهم بعضا تعال يا فلان تعال يا فلان فيجتمعون وبعضهم فوق بعض حتى تصافون منك إلى سماء الدنيا منك إلى سماء الدنيا يسألهم ربهم وهو أعلم ماذا يصنع عبادي يقولون يسبحونك يمجدونك يهللونك يوحدونك يكبرونك ماذا يسألون يسألونك جنتك مما يتعوذون يتعوذون من نارك أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم تقول يا رب منهم عبد الخطاء ليس منهم إنما مر وجلس معهم وليس منهم قال وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جلسهم فملائكة تلتمس مجالس الذكر وتنزل وتنزل ما الطمأنينة فإذا كنت في مشكلة واعتراك الغضب واعتلاك فاذكر الله تتنزل ملائكة فتأرب الشياطين فتحدث من ثم تحدث من ثم السكينة وتحدث من ثم الطمأنينة تنزل عليك الطمأنينة بذكرك لله فالسكينة تصاحب نزول الملائكة السكينة تصاحب نزول الملائكة والملائكة تتنزل بالذكر عند تلاوة القرآن تتنزل عليك الك ملائكة فكذا احرصوا على أن تتنزل الملائكة سمعت صوت صديكم اسأل الله من فضله فإنه رأى ملكا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للملائكة وظائف وتخصصات كما سمعتم تخصصات في كل صوب وفي كل حدف حفظ سفر حملة عرش سيارة فضل يتلمسون مجالس الذكر ملائكة دعاة لآل الإيمان يدعون لآل الإيمان بل وملائكة يقاتلون في صفوف المؤمنين قال تعالى في كتابه الكريم إذ يعي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرغم فاضربوا فوق الأعنات واضربوا منه كل بناء وكما قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرضفين الآيات فملائكة تقاتل مع آل الإيمان وتدافع عن آل الإيمان إذا سبك شخص نال منك طعن فيك ملائكة تتولى الدفاع عنك وتتولى الدفاع عنك وتدعو لك وإن كنت تظلم فملائكة تدعو الله لك تدعو الله أن يصبرك أن يعفضك أن يقوي إيمانك فاحرص على استجلاب دعاء الملائكة تتأتى الملائكة في الأماكن الطيبة فلا تنكس في الخلا أزمنة طويلة مع الخبز والخبائز بل اخدع عاجتك وانصري واذا أطلت مجلسا فلتكن جلساتك في بيوت الله ذاكرا لله في مجالس صلح الملائكة تؤيدك بتأييد الله لك فهكذا احرص على مجالس الخير تتنزل فيها الملائكة احرص على صحبة الصالحين تتنزل فيها الملائكة اذكر ذلك ولا تنسى اذكر أنه ذن ملائكة تشهدنا الآن وتستمع الفطر وتكتب الداخل إلى المسجد أولا بأول في الصحيفة فلم تتخلف ولما تتأخر والمبكر كأن ما أقرب بدنا المبكر كأن ما بدنا والذي اتلاه كما أقرب بقر ثم كالذي قرب شاتا ثم كالذي قرب دجاجا ثم كالذي قرب بيطا فإذا صعد الإمام جلست الملائكة تستمع الزكر وطوط الصحف فلماذا تتخلف عن أن تسجل في عداد الداخلين إلى المساجد أولا بأول لماذا تتخلف عن أن تسجل في عداد الداخلين إلى أولا بأول بل لماذا تتخلف حتى يصعد الإمام منبر فتحرم من أن تسجل في صحيفة الملائكة لماذا تتخلف عن صلاة الفجر وعن صلاة العصر والملائكة تشهد الصلاتين تشهد الصلاتين ويسألهم ربهم كيف تركتم عبادي وهو أعلم يقولون أتينهم ومصلون وتركناهم ومصلون فحق لك أن تتأسف إذا فاتتك صلاة الفجر لأن الملك سيسأل عنك وربي أعلم أين عبدي فلان فيقولون يا رب لم نجده في صلاة الفجر لم نجده في صلاة العصر فلماذا تحرم نفسك هذا الشرف لماذا تعرم نفسك شهود الفجر وربك يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا كان مشهودا تشهده الملائكة تشهده الملائكة تحضنه وتستمع إليه وتشهد للمصدين عند ربهم عند خالقهم يا رب عبدك فلان أتى صلى الفجر في جماعة تخشع في صلاة لم ينهو لم ينهو جلس ذاكرا جلس منتظرا تشهد لك الملائكة بكل ذلك إخواني بارك الله فيكم لا تحرموا أنفسكم هذه الفضائل لعل الملائكة تشفع فيكم يوم القوم ربكم لعل الملائكة تأشفع لكم إذا نزلت بكم ملمات في دنياكم عبدك يا ربنا عبدك الذاكر عبدك المتصدق عبدك المحسن في بلاء يا ربنا فاكشف عنه الكرم وازل عنه الغم التمس ذلك فالملائكة عباد مقربون عباد مقربون لا يعصون الله مأمرهم ويفعلون ما يؤمرون فجدير وحري بمن لا يوصل له ويتبع ما أمر جدير به أن تتقبل دعوته جدير به أن تستجاب دعوته جدير به إذا استغفر لك أن يقبل قوله فاعرص على أن تكون في عداد الصالحين الذين تشهد لهم الملائكة بخير ملائكة الرحمن أولو أجنحة منهم من له جناحان منهم من له ثلاث منهم من له أربع منهم من له أكثر وجبريل له ست جناح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي تفسير قوله ولقد رآه بالأفق المبين رأى النبي جبريل عليه السلام في الأفق سد الأفق له ستماء جناح إذا حضرتم الميت فالملائكة تحضر الملائكة الاحتضار تأشهد الملائكة أباك وهو يحتضر تأشهد أمك ويتحتضر تشهدك وأنت تحتضر قال صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت أي إذا حضرتم الرجل وهو يحتضر وفي السكرات فقولوا خيرا قولوا خيرا أيضوا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون فلا تنشغل بالبكاء المفرط ولكن يا رب ارحمه يا رب يا رب ألهم تأحيدك ألهم يا رب الشهادتين ملائكة الحضور عند المئيس يؤمنون على ما يقوله القائلون إن دعوت بشر أمنوا إن بخير أمنوا فحرص إذا حضرت ميتا أن تدعو الله له بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون تشهدنا الملائكة في صلواتنا إذا قال إمامنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قلنا آمين أمنت معنى الملائكة إذا قلنا اهدنا الصراط المستقيم الملائكة تؤمن يا رب اهدهم الصراط المستقيم تؤمن معنا الملائكة اشهدوا الجماعات التمسوا الهدايات التمسوا صالح الدعوات دعوات الملائكة المقربين لكم هؤلاء الذين خلقوا من نور كما قال تعالى خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم فاعرصوا على أن تحظوا بدعوات الملائكة وبشهود الملائكة تجفع لكم عند ربكم تدعو لكم في دنياكم بل ومن أجلهم حملة العرش وقد سمعتم دعاءهم المتواصل لكم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ربنا وسات كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عادن التي وعدتهم ومن صلع من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ في قدر حنت وذلك الفوت العظيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد احرصوا بارك فيكم على تعلم صحيح معتقدكم في كل الأبواب في باب الإيمان بالله فليكشف الضر إلا الله ولا يجيب المضطر إلا الله ولا يجب السقيم إلا الله ولا يفك العاني إلا الله ولا يرفع ولا يخفض إلا الله ولا يعز ولا يذل ولا يكرم ولا يهين إلا الله بيدي الأمر كله في كل صوب وحدب أصلح المعتقدات في ذاب القضاء والقدر اعلموا أن الأمور قدرها الله وأن الذي يكشفها هو الله في الإيمان بالكتب آمنوا بالله وكتبه وملائكته وكتبه آمنوا بالكتب كلها بالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور والصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى والألواح التي أنزلها الله سبحانه والتي جعلها الله هدايات الناس ومنارات الناس تلك التوراة التي لم تحرف والإنجيل الذي لم تبدل كلمات عن نواضعها والقرآن المحفوظ كما قال ربنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الأحافظون صحقوا المعتقدات واخذروا على أنفسكم من أهل البدع والضلالات كهؤلاء الذين غزو بلادنا غزو بلادنا من الشيعة الأشرار الأثمة الفجار الذين يدعون أن القرآن محرف وأن السنة دخيلة على رسول الله كذا زعموا بسبب طعنهم في الصحب الكرام بسبب طعنهم في أمنا عائشة أسقطوا كل الأحاديث التي روتها عائشة بل وكذب القران الذي نزل به الروح الامين في تبرئه عائشه ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم كذبوا بذلك وقالوا ما رات عائشه من الفحشه وحاشاها عليها رضوان من الله حاشا امنا البريئه المبرئه الصديقه المصدقه من افك اتفكه عليها المؤتفكون وزوروا عليها المزورون فخرصت ألس تطعن في أمنا عائشة وتتهم أمنا عائشة فاحذروا على أنفسكم من هؤلاء الشيعة الأشرار الأزمة الفجار الذين قدموا إلى البلاد من أجل دراهم محدودة طمع فيها الطامعون وتصورها المتصورون وإنما يضراهم سعتم هياذا بالله تضل ولا تهدي وتشقي ولا تسلم ولا تؤمن فكيف يسمح لبلادنا أن تستقبل أقواما من أهل الرفض الخبيث أهل الذين يلعنون صباح مساء الصديق أبا بك والفاروق عمر بل ويجعلون قربة من قرباتهم في الحسينيات المزعومة يجعلون قربة من القربات لعن الشيخين الكريمين الجليلين سيدة الشيوقة للجنة أبي بكر وعمر فيجعلون مناجا لهم عن الشيعة يجعلون من منايجهم ومن أوراديهم اليومية لعن أبي بكر وعمر وابنتيهما عائشة وخفصة وسير أصحاب النبي جعلهم غرضا ينالون منهم صباح مساء ويجعل البعض من أركان دينهم لعن الشيخين أبي بكر وعمر والتبرأ منهم هكذا يصنعون ورب الأعلى يقول ورب الأعلى يقول والسابقون الأولون من المراجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وربنا الأعلى يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ويقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزلت سكينة عليهم وأزافهم فتحا قريبا فاحذروا من هؤلاء الأشرار الذين توفدوا إلى البلاد أو يوشكوا أن لا جعل الله لهم هنا لا جعل الله لهم هنا مقاما هؤلاء الذين أصبحوا يتوفدوا على البلاد ويتعلون قتل أهل السنة والجماعة كما هم شاد في سوريا ولا يقنعون حتى بالقتل بالرصاص لابد حتى يثاب أحدهم يتقرب بأن يذبح السنية ذبحا فأصبح شعارا معلوما نالك أن الذي يموت بطريقة الزبح الذي ذبحه شيعي رافضي البغير لأنه يتقرب بالقتل بطريقة الزبح لأن السنة أولى من تقربه بقتله بالرصاص فهؤلاء الذين يتوفدون على بلاده ويستبيعون نساءنا تحت ثم نكاح المتعة ويريدون الأكاذيب من تمتع مرتين فلو من الجنة كذا وكذا كل ذلك حتى تستباع النساء وحتى يستلز بهن هو ما أسوأ الصنيع الشيهي الذي يقول قائله وجلهم يقولون يا حسن يا حسين يا حسين يا حسين يا فاطمة يا علي يسألونهم كأشف الظر وجلب النافع ثم الغلاة فيهم يجعلون عليا ربا فيقول قائلهم من آل الغفاء ومن آل الجال لا ولي إلا علي وبعضهم يتنادى في الغيب لا إله إلا علي ويتنادى الآخر ويجعلنا مهزلة في بعض حسينيتهم إذ يقول قائلهم لا إله إلا علي لا إلا, إلا حسن لا إله إلا الله لا إلا, إلا حسين ويجعلنا بهذه التوليفة المشركة التي لا يعلمنا أصل من دين أبدا ولا مسحة من توحيد والله يقول إنما إلى الله الذي لا إله إلا هو واشع كل شيء علما هؤلاء الشيعة الذين عادوا جبريلا أمين عادوا جبريلا أمين شابعوا اليهود في ذلك فاخذروا على أنفسكم وعلى ذريتكم وعلى بلادكم من هؤلاء البعداء البغضاء فمن منكم الذي يرضى أن تلعن أم عائشة وأن تتهم بالفاحشة من منكم الذي يرضى أن يلعن الصديق أبو بكر وأن يلعن, يلعن الفاروق عمر وأن يكذب بالقرآن الكريم من منكم الذي يرضى أن يكفر الحي الكريم أثمان بن عفان الذي زوجه الرسول ابنتين بنتا بعد البنت الأخرى بنتا زوجه النبي عليه الصلاة والسلام رقية فلما مات زوجه بأمك الثون وقال ألا أستعي من رجل تستعي منه الملايكة هل هذا الرجل الحقيق الكريم الذي جهد جيش العسرة من ماله القرص وتاب الله على الجند الذين في الجيش إذ الله قال فقد تاب الله على النبي والمغاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة فالهذا الكريم السقي الذي جاء هذا جيش العسرة بكامله يكفر وينال منه على ألسنة البعداء البغضاء الشيعة الأشرار الذين كانوا ولا يزلون يذبعون إخواننا في سوريا كما ترون وفي العراق وفي سائر البقاع فلا بوركت أيض صافحتهم ولا بوركت ألف استقدمتهم فإن النبي قال لعنى الله من آوى مقدثا لعنى الله من آوى مقدثا وأيو إحداث في الدين أشد من, ال من لحظ الصحب الكرام وإصطاة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتكذيب القرآن واتهان أمنا أعيشة رضي الله عنها نسأل الله أن يسلمنا وإياكم وبلادنا وبلاد المسلمين وذريتنا وذريتكم من خبيث المعتقدات اللهم مسكنا بالعروة الوسطى حتى نلقاك اللهم مسكنا بالعروة الوسطى حتى نلقاك اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا أوداة المؤتدين اللهم أنعم علينا بالإلحاق بمن أنعمت عليهم للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسنا وليك رفيقا اللهم يا ربنا يا ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا وصح لنا معتقداتنا خذ بأيدينا ونواصينا إلى كل ما يرضيك عنا ارحم يا ربنا مواتنا وموات المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين فك اسرائنا واصغى المسلمين سد عنا الدين وعن المدينين سلم يا ربنا اخواننا المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي كل الفقاع يا رب العالمين ارفع راية كتابك وسنة نبيك عالية خفاقة فوق كل الرأيات انصر يا ربنا من نصر دينك واخذل يا ربنا من خذل دينك انصر يا ربنا من نصر دينك واخذل يا ربنا من خذل دينك وخذل أولئاك اللهم يا ربنا خذ بأيدينا ونواصينا إلى ما يوضيك عنا ووفق لات أموري أدي البلاد إلى عزل بكتابك وسنة رسولك ونبزى هذه الشعارات المارقة الوارد إلينا من ذوء الكفر إخواني وععد على بتء ملائكة يشهدونكم يحملون صلاتكم وسلامكم منكم إلى رسولكم الأمين فصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما وآخموا الصلاة